وَإِذْ أَخَذْنَا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى بن مريم وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أَلِيمًا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 119. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 110. هناك المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا وَإِذْ قال الطائفة منهم يا أَهْلَ يسرب لا مقام لكم فارجعوا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 117. وما سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهد الله مسؤولا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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا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 118. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 119. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تصعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أَيُّهَا النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الْحَيَاةَ الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وَأُسَرِّحْكُنَّ سراحا جميلا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 النبي من يأت من كن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير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 وقرن فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليذهب عنكم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوان فما لكم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عِدَّةٍ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي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 وَمَنِ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه أَدْنَى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما وَاللَّهُ كلهن مَا والله يعلم ما في قلوبكم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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواده من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما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 سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سُنَّةَ الله تبذيلا يَسْأَلُكَ الناس عن السَّاعَةِ قل إِنَّمَا علمها عند الله وما يدريك لعل السَّاعَةَ تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا غالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا ذوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا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 إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما